إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَلَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ دُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وأرجلهم بِمَا كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيسات للخبيسين والخبيسون للخبيسات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين تَدخُلُ بيوتً غَيْرَ بُيوتِكُ حتى تَسْتَأّ سوةُسِّمُ عَ أَهْلهَا ذَك خَير لكم لاعلَّكُم تلكرون.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 ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فِيهَا متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يضضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خبير بما يصنع وقل للمؤمنات يضغن من أبصارهن ويحفظ فروجهن ولا يبدين ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخورهن على جيوبهن وَبِالدِّينِ زِينَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ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 الَّذِينَ يَسْتَعْفِفُونَ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِن عَلِمْتُم فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّا أَنفَقْتُمْ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 اتٍ ومثلا من الذين خلو من قبلك وموعظة للمتقين الله نور السماوات والارض الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كانها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرخية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسى السنار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للجميع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 شان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 وقد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله لَ تَرَ أن اللهَّ يُزْد سَحابَثُ يُأَلِّفُ بَيْنَهُ ثمُ يجعَُ غور كَامًا فَتَرَودَقَ يخرجُ مِنْ خلالِالِ وَيُنَزِّنُ من السَّماءِ مِن جبَ فِيهَا مِن بََد فَيُصيفُ بِه مَ يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برطه يذهب بالأبصار